منور الإله وتوفيقه فتحنا مجمع خير لنا صفيات أحمد عنوانه وشامات علم لأجيالنا وتوفيقه فتحنا مجمع خير لنا صفية أحمد عنوانه وشامات علم لأجيالنا به حلقات لأبنائنا ودر النساء لقرآننا ودرس لسيرات خير الوراء وخير البريات دلالنا وميراث خير به ثابت ينير القلوب وإيماننا مجمع خير به أنسنا وفيه تجمع جيراننا وفيه تجمع جيراننا أهل العلاشمة يبقى لهم منبرا عاليا تبارك إلهي بأموالهم فقد بذلوا فيه أخيارنا تقدم أهل العلاشمة يبقى لهم منبرا عاليا تبارك إلهي بأموالهم فقد بذلوا فيه أخيارنا فقد بذلوا فيه أخيارنا